وَمَا أُزِلَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَمَا أُزِلَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَا رُوَتَ وَمَرُوَتٌ وَمَا من أَحَدٍ حتى يَقُولَا, حتى يقولا فَإِذْ نَصَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ ما لَّهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ